<تصفيق> لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم صلي عليه. لما تيجي سرت النبي. نبداها بالصلاة عليه اللهم صلي عليه اسم النبي اللي داع علينا ويدعوا في الجنة يصلي بينا صلوا عليه الخير يجينا اللهم صلي عليه صلوا على اللي هيشفع فينا لما بنصلي على نبينا بيصلي بها الله علينا اللهم صل على النبي لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل على ما تيجي زرت النبي نبداها بالصلاه عليه اللهم صل على اللهم صل